كنت انت الفداري صاحب أعلش هاتلك دول سليمان والارض لكل البلد بيبقى واللي مغلي رايتنا بيبقى لنا واللي رايتنا كنت انت الفداء اللي عمره بابلين اذا كنت انت الفداء وسرت الانتفاضة بوجه المحتل اللي بس في دائي اللي بسنت الألفين وسرت الانتفاضة بوجه المحتل اللي وما همك وما نحن وما طبعاً أنت الفداء وجهك شمس الصباح إذا كنت انت الفداء اللي تحمل كل جرائم طبعاً أنت الفداء وجهك شمس الصباح بتحب الوطن بجنون وروحك لاش لطرابطون وبتحب الوطن بجنون وروحك لاش On! Oh.